في الماء أو تتوضأ به باردا تسنعوه تسنعوه ولهذا قال كوهر رحمه الله يكره أن يتوضأ لسان بما اشتد حره أو برده وعلى ذلك بأنه يمنع كمال الطهارة. يقالنا أولا يقالنا أولا وفهمنا أن من سأل غير الله حاجه حاجة كمثيمة يسأل يقدر عليها نعم. يسألها الا الله ويقول هذا على إطلاق فيما إذا كان الإنسان يفهم أو إذا كان الإنسان جاهل أصغر جاهل كل إنسان جاهل جاهل لا تفريط فيه فإنه معلوم لكن بشاطة أن لا يكون فيه تفريط والذي فيه أن يكون قد بلغه العلم ولكن قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوء لأنظام الناس يبلغوا هذا الشيء محرم ويقوم من زيت النعامة تدس في رأسها في الرمل لأجل أن لا ترقص فيها حتى يصيدها فهي يقول لأيها الذين آمنوا لا تسأل عن أشياء أن تبدأ لهم تقول يا أخي اسأل اسأل العلماء هذا حرام كلا ما نفسه أخشى أسأل يكون هذا حرام ثم يثل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسأل عن أشياء أن تبدأ لهم ترسل فهمت؟ فإذا كان هذا رجل جاهل مرة ولم يبلغ الحق فإنه يُعذر بجهل لا فرق بين هذا وهاي. وقد نفصل على ذلك شيخ الاسلام وشيخ الاسلام محمد المد الوهاب رحمه الله وإن كانت الكلام الثاني في بعض ما يدل على أنه لا يُعذر بجهل في اصول الدين ولكن كلامه الأول أصح أنه يُعذر لكن قد يكون الإنسان مفرقاً في بعض المسائل فلا يُعبر من هذه الناعة نعم إتياز الترق العلم نعم إن الإنسان صاد على العلم نعم والعلم موجودون ونحن طلب العلم هو هذا العام الآن العام يعتقد العلماء الذين أضلوا على الحق نعم. يكفي أنا لا أقصد مشكلة لأن الإنسان صادر بين علماء ونحن طلب العلم وما يقع فيها الصادر ونحن لا اذا إذا كما فر حذر النبي عليه الصلاة والسلام أخطأوا مع أن كان الناس الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه بين أيدي <تصفيق> القاعدة الرابعة والخمسون كثيرا ما ينفي الله كثيرا ما ينفي الله الشيء انتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وكيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه فهذا المقصود فهذا المقصود منها وبوجود وبوجود وبوجود ما خُلقت له تكمل وب صح المقصود منها وبوجود ما خُلقت له تكمل ويكم صاحبها وبفقد ذلك صاحبها وبفقد ذلك يكون وجودها اضر على الانسان من فقدها فإنه فإنها حجة, حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنيا فإما, فإما, فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها أو تكون, أو تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له ولهذا كثيرا ما ينفي, ما, ينفي ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناش الكفار والمنافقين كقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون ولكن أكثرهم لا يعقلون ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فاخبر أن صورها موجودة ولكن فوائدها مفقودة وقال تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال تعالى فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وشي ما, ما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 فأثبت لهم فأثبت لهم الكفر من كل وجه فلم يكن, فلم فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض من يقولون آمنا به من الكتب والرسل بموجب لهم, لهم الدخول بالإيمان لأن إيمانهم به بهم مفقود لأن لأن إيمانهم بهم مفقودة مفقودة فائدتها مفقودة فائدتها حيث كذبوه في رسالة حيث خذبوهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا بهم وحيث أنكروا من براهين الإيمان أعظم أعظم من الطريق, أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به وكذلك قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان، وهو المثمر لكل خير. وكان المنافقون يقولون بأجسنتهم ما ليس في قلوبهم، نفى الله ما ليس في قلوبهم، نفى عنهم الإيمان لامكفاء فائدته وثمرته. ويشبه هذا ترتيب الباري كثيرا من الواجبات، من الواجبات والفروض على الإيمان. كقوله, كقوله وعلى ربي وعلى الله، فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه إلى قوله إن كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان, يو يوم الفرقان وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي أداء الفرائض والواجبات ويقتضي تجنب المحرمات فما لم يحصل ذلك فهو فما لم يحصل ذلك فهو الإيمان فهو فهذا الإيمان لم ي فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق فإذا وجدت هذه الأمور تحقق, تحقق ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتبه ورسله قال تعالى عن أهل الكتاب المنحرفين، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب كتاب الله وراء ظهورهم, وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ونظير ذلك قول موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فكما أن فقد العلم جهل ففقد العمل به جهل قبيح. فلكل من هذا الشأن القائل الله تعالى قد الشيء لانتفاع ثمرته وفائدته وهذا واقع في الكتاب سنة. قال الله تعالى ولا تكونوا من قالوا سمعوا وهم لا يسمعون. سمعنا وهم لا يسمعون. وقال عز وجل في آيات كثيرة ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعقلون وما أشفلات وهم عندهم علم وعندهم عقل لكن لما لم ينتفعوا بهذا صار وجوده كعدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام مع أن الصلاة توجد ولو الطعام لكن نفاه الانتفاء ثمرتها وفائدتها لأن من يدافع الأخبتين أو يحضر بطعام يشتاقوا إليه فإنه, فإنه سوف يصلي وقلبه معلق بهذا الشيء منشغل بمدافعه فتكون صلاته كأنها لا صلاة فإنها صلاة من هذه القاعدة نأخذ فمن هذه القاعدة مضمونها أن الشيء قد ينفع بانتفاء حقيقته وهذا هو وقد ينفع انتفاء ثمرته وفائلته وهذا كثير وإن كان خلاف الأصل لكن ما لم ينتفع به فوجوده في, في العدم بل إن وجوده أضر فإن من لا يسمع اطلاقا خير من من يسمع ولا ينتفع بلا شك وفج مع القادة هاي فإذا قال المطائل كيف يقول الله لهؤلاء له الأذكية بل أثرهم لا يعقلون وما أشبه ذلك نقول لأنهم لم ينتفعون بهذا العقل، العقد فصار موجود كأنه معدوم نعم القاعدة الخامسة والخمسون يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله ويكتب له ما نشأ عن عمله فهذه الأمور الثلاثة ثلاث يكتب للعبد عمله الذي باشره وهذا واحد من جاء بالحسنة فله عاشوا عن ثالث ومن جاء بالسير فلوزن ويكمل له ما سرع فيه ولم يكمله ومن يأخذ من بيته مهارزاً إلى الله ورسوله ثم يدوك الموت فقد وزعت وقالت على الله والثالث يكتب له ما نشع من عمله إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثه إلا من صدقه جاريه أو من يتفع به أو من صالح يدوره ويكتب له ما ترفه لعذر وكان يعمله وهو موضع راضي يكتب له ما كان يعمله وترفه لعذر مثل من مرض سافر كتب له ما كان يعمله صحيح. ها؟ صحيح. صحيحا مقيما صحيحا مقيما فهذه اربعه أمور كلها تكتب للإنسان أما النية متغل النية فإنه يكتب للإنسان إذا تمنى العمل الصالح ولم يقتل عليه إذا تمناه ولم يقتل عليه فإنه يكتب له أجر النيه ومن ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حين قسم الناس إلى أكسام منهم من أتاوا الله المالك ومنفقوا في طاعة الله فقال آخر الذي لم يقتل المال لو أن لي مثل مال كلام لعملت فيه مثل عمل فلان قال الله تعالى قال النبي عليه الصلاه والسلام فهو بنيته فهما في الاجر سواء بالنيه لا بالعمل لانه لا لم يعمل وليس من عادته ان يعمله فلو كان من عادته ان يعمله لكتب له ما كان يعمل اذا تركه هو طيب فإذا ان قلت أليس قد قال النبي صلى الله الله تعالى بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المدينة لأقواما ما سرثم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم قالوا يا رسول الله وهم في المدينة قال وهم في المدينة حدثهم يعد فهذا يقتضي أنهم مشاركون في أجل العمل أو ظاهره أنهم مشاركون في أجل العمل أن نحمل هذا على من كان من عادتهم الخروط تجاهد بسبيل الله ولكن عذو حبسهم العذو وهؤلاء يؤتون أجرهم كاملة او يقال ما أسرهم مسيرة ولقعتهم ألي يعني بنيتهم بنيتهم فيقوم لهم أجر لا أجر العمل نعم أربع أو خمسة من عمل الأمر كتب له أجر من شرع فيه فلما كمله كتب له أجر ما نشأ من عمله وإن لم يكن أرباله في كتب له أربع ما كان يفعله وتركه لعذر نعم يكتب له أجر ما تمناه ولمقصد عليه ليس وله اجر لكن اجر فقط لا اجر العمل والدليل انه اجر النيه فقط ان الفقراء لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسكون قال يا رسول الله سبق اهل الكفور بالعطور والدرجات العلى ثم ذكروا انهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فأخبرهم بأن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا ثلاث وثلاثين دبر كل صلاح وأنهم بذلك يدركون من سبقهم ولا يكون أحد أكثر منهم فلما سمع الغنياء بذلك عاملوا مثل فجاء التوقف فقالوا يا رسول الله سمعوا من الغنياء بما خمأوا فخمأوا مثل فقال لهم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء وينق لكم أجرهم بنجافه فهذا دليل على ما تمع لأن من تمنى العمل وليس من عاد سيفرده ولا ولا ولا سيوفر له فإن هو سيفه أجره بنجافه نعم فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. نحن خمسة او عشر، خمسة، خمسة، خمسة، خمسة، نعم. فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تفصل النصوص الدالة عليها. كقوله بما كنتم تعملون لها ما كسب لها ما كسبت لي عملي ولكم عملكم ونحو ذلك. وأما الأعمال التي شرع العبد فيها. ولما, ولما, يكملها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله فهذا خرج الهجره وادركه الاجل قبل تتميل عمله فاخبر تعالى أنه وقع أجره على انه وقع اجره على الله فكل من شرع في عمل من اعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني او عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي وكان من نيته لولا المانع لا تمه فقد وقع أجره على الله فإنما الأعمال بالنيات وقال تعالى والذي لنبت نعم ولم فجلا على قول تكنيه له ولكنه مضاعف يعني ولا مثل... يعني ولا لم من... لما عندنا بش... هل يلتبط الطبي قبله لا لم لم لأن لما تفيد القول قرب لنته وقال تعالى <تصفيق> والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة, الموصله إليه سواء كمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه وأما آثار اعمال العبد فقد قال تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أي باشروا, أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر وقال في المجاهدين ذلك بأنهم لا يصيبهم والجنو على هذا من, من سن في الإسلام سنة في حسنه فله أجرها وأجر من عمل فيها إلى يوم القيامه والعفل سيئ الإنسان يكتب له آثار عمله حتى وإن لم يخصف زرع عرف من زرع غرسا غلط غرف فانتفع به من لم يخطر بباله أن ينتفع به يؤجر على ذلك نعم يؤجر على ذلك وإن كان لم يكن في باله هنا غصف غصف أو زار الزاء لكن هذا نشأ عن عمله نعم وقال في المجاهدين ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطغون موطئا يغض الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع عجر المحسنين فكل هذه الأمور من آثار عملهم ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله ولا ينفقون نفقة إلى آخر الآية والأعمال التي التي هي من آثار عمله نوعان أحدهما أن تقع بغير قصد, قصد, بغير قصد من الإنسان كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيتعدى به غير غيره فيقتدي به غيره فيقتدي به غيره في هذا الخير فإن ذلك من آثار عمله وكمن يتزوج بغيرنيته بغيرنيه حصول الأولاد الصالح وكمن يتزوج بغيرنيه حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله فيعطيه الله أولاد صالحين فإنه فإنه, بهم ينتفع فانه ينتفع بهم وبدعائهم والثاني وهو اشرف النوعين اي قد ذلك بقصده كمن علم علما نافعا فنفع تعليمه فنفس تعليمه ومباشرته له من اجل الاعمال فمن حجه فنفس فنفس تعليمه ومباشرته من اجل الاعمال ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله، وكما يفعل الخير ليقتدي به الناس أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده فإن هذا من آثار عمله، وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور, دي في أمور دينهم ودنياهم وقد قصد بذلك حصول النفع فما تركب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله وإن كان يأخذ على عمله الأخير اجرا وعوضا فإن الله يدخل بالسهم الواحد بالسهم واحد الجنة فلا بالسهم الواحد الجنة ثلاثة ثلاثة وراميه والممدله القاعدة الثالثة والخمسون يرشد من <تصفيق> القاعدة نعم نعم نعم اي نعم اي نعم صحيح نقص الدين ولكنها نقص الناس لا معليه يا اخي يا اخي اظن جيتك انسان الذي لديه عنده مال كانه ينقص في عدم الزكاه ومع ذلك ما في الاجر لعدم وجود السبب نعم لكن لما وجد المانع هذا المانع طغى على السبب فهذا لأطرق الكلية فهذا المانعية ما لها شيء ما لها أجل الانتساء بترك الصلاه نعم المريض خان من عادته هي يعمل هذه اظن والله اعلم أنه لما منع الشر ونهى عن ذلك صرفت للعمل الصالح يعني فهي بمنزله اليوم يوم العيد مثلا ليس محل الصوت فلو صام انسان لم يجر عليه ولو, ولو نوى ان يصوم ولو لم ما اجرى عليه هو الصارحة. نعم من نعم. هذا تطير. نعم. ولكن على على وهمت. وهمت. وهمت. وهمت لا يستطيع أن ولكن نتمنى أن يحصل على، يحصل على. والله لأنه إذا يكون كذباً إذا نوى بنية صادقة فإن الله على قد يبلغه ما يدل الشهداء كما جاء في الحقيقة ما سالت شيئا بالصدق فإن الله على يمينه دار الشعاب. جلستين الموارع هاي من أدوار. الواقع. هذه هذيئة الموارع. كل مقدم على عشان. شك... شك... عشان. مصحتها. البيت الجهاد البيت الآن أجل من داري. منين بدي اشوف هذا مصدره منين اتدرب من مصدر على تجربه تدرب من لابد صح الان لاني لأن ما أقول الحمد لله الجهاد في سبيل الله في الأقرآن الحمد لله الآن بدأ, يعني بدأ المال جهاد من جهاد هو أحد شطريزين المال والنفس القاعدة السادسة والخمسون يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليه عليها لتقوم مصالحهم وتكون وتكون وتكون وجهتهم جميعا واحدة وهذه من القواعد الجليله ومن السياسة الشرعية فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن ولا يمكن تفويتها فالطريق فالطريق لحصولها ما أرشد الله عباده إليه فالطريق إلى فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليه. قال تعالى في الجهاد والذي هو من أعظم مصالح الدين. قال تعالى في الجهاد الذي هو من اعظم مصالح الدين الدين والعلم وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ليتفقهوا في الدين. وينذر قومهم إلى رجع إليهم فأمر أي قوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى وأن قائمة بالجهاد وأن قائمة بالجهاد تستدرك تستدرك نعم ما فاتها ما فاتها ما فاتها من العلم إلى رجعت وقال تعالى ويتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالبعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى وأمرهم شورا بينهم إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافئة وبقيام كل طائفة منهم بمصدحة من المصالح تقوم المصالح كلها لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرا في جميع أعماله إليها، فلو وقف المسلمون، فلو وفق المسلمون لذلك، فلو وفق المسلمون لسلك هذا الطريق، فلو وفق المسلمون لسلوك هذا الطريق استقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وانجابت عنهم شرور كثيرة، فالله مستعان وهكذا الأمة الواحدة يكون كل طائفة منها تقوم بمصلحة لأن قيام الجميع بالمصالح متعزل إذ لو فرضت إن الناس أن نسته إلى مصلحة واحدة معينة تأثرت المصالح الأخرى وتركهم بالمصالح الكلية أيضا فساد فلذلك نقول المؤمنون يعتبرون وان كانوا افراد متعددين لكنهم كانهم جسد واحد فالرجل للمشي واليد للبطش لو ان احدا قال بخل اليدين للمشي والرجلين للبطش والاكل والشرب يمكن ولا لا ها؟ طبعا لا يمكن كذلك الاصابع كل اصبع له وظيفه خاصه يقوم بها لا يمكن أن تجمع أصابع على ضيب واحد يمكن أن تتخلع عن وظائف هكذا الجسد الإسلامي يجب أن يكون المسلمون كل يسعى في مصلح معين تليق به فالرجل مثلا ضعيف الجسم قوي الذاكرة والحفظ والفهم نقول طلب العلم له أفضل والرجل البليد القوي قوي الجسم لكنه بليد تكرر عليه مساله أربعين مرة ما يحفرها خمسين مرة إلا أنه شجاع ومقدام متمرس بالجهاد نقول لا أفضل الجهاد بسبيل الله والرجل الآخر عنده حنكة في الصناعة أو في الطب أو ما أسبه ذلك نقول اتجه هذا حتى تقوم الامه الإسلامية كل بما يذرف ويختص به هذا الذي ذكره الشيخ عمو الله صحيح هي قاعدة نافعة وقد ذكر من القرآن دلة وما كان المؤمنون لينفروا كافه وقول ما كان يحتمل ان يكون مستحيلا شرعا او مستحيلا قدرا وكون واقل الامرين, أقل الأمرين ان يكون مستحيلا شرعا لا يمكن ان يذهبوا كلهم للجهاد بل بعضهم يبقى العلم وبعضهم يذهب للجهاد فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه شبه عليه ان يوزع الجهاد ما نقول تخرج القبيلة في النيه الجهار وبغيث القبائل يكون نقول من كل فرقة منهم طائفة نأخذ من بني سميم من قريش من كذا من كذا من طائفة لماذا